book 2 13 13 دي يونستي الانشطه والاعمال كاي دي مارتا ماذا تعمل مارتا؟ ماذا تعمل مارتا؟ ديلا في هي تشتغل في المكتب؟ هي تشتغل في المكتب. ديلا زراچونالنيكم. هي تشتغل على الكمبيوتر. هي تشتغل على الكمبيوتر. كيه يه مارتا؟ أين مارتا؟ أين مارتا؟ وكينو في السينما. في السينما في السينما غليدا فيلم هي تشاهد فيلماً هي تشاهد فيلماً كاي ديلا بيتر ماذا يعمل بيتر؟ ماذا يعمل بيتر؟ ستوديرا <miejsce> هو يدرس في الجامعة هو يدرس في الجامعه ستوديرا يزيكه هو يدرس لغات هو يدرس لغات يا بيتر أين بيتر؟ أين بيتر؟ وكوارني في المقهى في المقهى, المقهى. بي كاوو هو يشرب قهوة هو يشرب قهوة كام رادي غريو؟ كام رادي غريستا؟ إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ إلى الحفلة الموسيقية إلى الحفلة الموسيقية رادي posluchaję glazbo rada هم يحبون سماع الموسيقى يحبون سماع الموسيقى كم نرادي خوديو كم نرادا لا يحبون ان يذهبوا الى لا يحبون ان يذهبوا الديسكو, إلى الديسكو. نرابلشةهم لا يحبون الرقص هم لا يحبون الرقص